الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, بعد درس الواحد والعشرين من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الوقف على أواخر الكلم قال النظم رحمه الله تعالى وفي الهائل الإبنار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلاء هما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة هاء الضمير هاء الضمير الذي يكن بها عن المفرد الغائب في ورد فيها عن أهل الأداء ثلاثة مذاهب المذهب الأول أشر إليه الناظم بقوله وفي الهائل الإضماري قوم الأبوهما أي منع دخول الرم والإشمام في كل أحوال هاء الضمير بعض أهل الأداء فلا لا يجيزون دخول الروم والإجمام في أي حالة من أحوالها الضمير هذا هو القسم الأول القسم الثاني قال ومن قبله ضم أو الكسر مثلنا أوما هما واو وياو هذا المذهب مذهب تفصيلي وهو المذهب المختار الذي اختاره ورجحه لإمام ابن الجزري في كتابه النشر فهو على النحو التالي قال ومن قبله ضم او الكسر مثلاء او اما هما واو وياء اي اذا كانت ها الضمير مسبوقة بضم نحو فان الله يعلمه او آثم قلبه او مسبوقة بام الضم وهي الواو نحو وما قتلوه وما صلبوه وشروه بثمن بخس وشروا أو كانت مسبوقة بكسر نحو بين المرء وقلبه، بين المرء وزوجه، أو أم الكسر وهي الياء نحو يوم فر المرء من أخيه أو كلمة فأوكيه أو عليه، فهذا هذه الأحوال المذكورة لا لا يدخل فيها رومل ولا إشما، الأحوال الأربع المذكورة لا يدخل فيها رومل ولا إشما. وهذا نأخذه من قول الناظم ومن قبله ضم أو الكسر مثلاء أو أمهما واو وياء يعني ضم وأمها أم الضم الواو أو الكسر وأمها أمها الياء وأجاز هذا القسم دخول الرومة والإشمام في أنواع الأنواع الثلاثة الباقية وهي إذا كانت هاء الضمير مسبوقة بفتح نحو لن تخلفه أو كلمة سافها نفسه إذا كانت الحالة الثانية إذا كانت مسبوقة بألف نحو اجتباه وهداه الحالة الثالثة إذا كانت مسبوقة بحرف ساكن صحيح نحو فليصمه فأهلكت ففي هذه الأحوال الثلاثة يجوز دخول الروم والإشماع والروم هكذا لن تخلفه لن تخلفه سفيها نفسه بعد الالف نحو اجتباه وإذا كانت تنسفقة بساكن صريح نحو فليصمه, فليصمه هذا بالنسبة للرؤون أما بالنسبة للإشمام فهو عبارة عن ضم الشفتين فقط بدون صوت نحن لا تخلف ضم الشفتين اجتباه فليصم نعم وهذا هو المذهب المختار الذي رجحه الإمام ابن الجزري في النشر المذهب الثالث وهو الذي قال عنه الناظم وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا أي بعض أهل الأداء أجاز دخول الروم والإشمام في كل أحوال هاي الضمير وهو الذي في التيسير للإمام أبي عمرو الداني وهذا, وهذا هو المقصود بقول الناظم وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا ولكن المذهب المختار هو المذهب التفصيلي الذي رجعه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر. قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد. فإن كانت الكلمة مكتوبه بضم نحو نستعين يا جبال ففيه سبعة أوجه قصر وتوسط وطول بالسكون المحض نستعين أو نستعين نستعين ثلاثة بالسكون المحض ومثلها مع الإشمام نستعين نستعين لاستعين لا والروم يأتي على القصر وهو الوجه الثابع لاستعين لا لا. وإذا كانت الكلمة مختوبة بكسر نحو أعوذ بالرحمن أو من الصالحات ففيها عند الوقف أربعة أوجو القصر والتوسط والطول مع السكون المحض والوجه الرابع الروم مع القصر هكذا يكون الروم مع القصر قالت إني أعوذ بالرحمن بالرحمن نعم وإن كانت الكلمة مختومة بفتح نحو الحمد لله رب العالمين ففي عند الوقف ثلاثة اوجه فقط القصر والتوسط والطول بالسكون المحض ولا يدخلها روم ولا إشمام نعم فإذا كانت الكلمة مختومة بهمز فتكون الاوجه الوردة فيها على النحو التالي أولاً إذا كانت الكلمة مختومة هنزة مرفوعة نحو سيقول السفهاء الورش لكونه يمد المتصل وصل وقف ست حركات فيكون لو عند الوقف ثلاثة أوج فقط وهي المد ست حركات مع سكون المحد أو مع الروم أو مع الإشمام هكذا قالوا من كما كما آمن السفهاء هذا للسكون المحب بالرغم يكون هكذا مع المدن المشفع كذلك ستة حركات كما آمن السفهاء والإجمال يكون بضم الشفتين فقط كما آمن السفهاء السفهاء ولغيره أي لغير ورش من أصحاب التوسط الذين يوسطون المتصل لهم ثمانية أوجه عند الوقف وهي على النحو التالي التوسط بمقدار أربع حركات أو بمقدار خمس حركات أو المد المشبع بمقدار ستة حركات فهذه ثلاثة أوجه مع السكون المحب هكذا كما آمن السفهاء على توسط أربع كما ما السفهاء هذا توسط خمس مع السكون المحض كما ما السفهاء هذه الاوجه الثلاثة توسط بمقدار أربع حركات أو بمقدار خمس حركات أو المد المشبع بمقدار ست حركات والخمس حركات هذه يقولون عنها أو يقول عنها العلماء في وقت التوسط. يعني ليس بالتوسط ولكن فويق التوسط وهي مرتبة بين التوسط والمد المشبع وياتي الإشمام على هذه الأوجة الثلاثة كذلك مع المد أربع حركات التوسط أربع حركات أو فويق التوسط أخمس حركات أو المد المشبع ست حركات بال فتكون الاوجة الآن ست ثلاثة بالسكون المحط وثلاثة بال ثم يأتي الوجهان السابع والثامن وهما الروم مع التوسط بمقدار أربع حركات أو فويق التواصل بمقدار خمس حركات كل هذا وقفا وذلك على النحو التالي بالنسبة للرؤون كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء نعم لو كانت الكلمة الموقف عليها مد متصل والهمزه فيه مجرورة نحو من السماء إن ربي لسميع الدعاء فالورش فيها وجهان الماده 6 حركات المد المشبع ست حركات مع سكون المحظ او مع الروم فقط هذان الوجهان للورش ولغيره من اصحاب التوسط خمسه اوجه التوسط بمقدار اربع حركات او صيغ التوسط التوسط خمس حركات او المد المشبع ست حركات مع سكون المحظ والوجهان الرابع والخامس وهما الروم مع التوسط اربع حركات او فوية التوسط خمسة حركات هكذا يقول الروم بالنسبة لورش ست حركات ربنا وتقبل دعائي هذا كذا بالنسبة لغير ورش التواصل الروم على التوسط اربع حركات ربنا وتقبل دعائي مع الفوية التوسط ربنا وتقبل دعائي لا اذا كانت الكلمة المقفة عليها المد المتصل والهمز فيه متطرف منصوب الفتحة منصوب الهمزة يعني الهمزة عليها فتحة نحو جاء وشاءة وساءة أن اتخذوا من دونه أولياء ففيها الورش وجه واحد وهو المد المشبع ست حركات فقط بدون رومي ولا إشمال المد المشبع من أسكان المحر ولغيره من أسحاب التوسط ثلاثة أوجه التوسط بمقدار أربع حركات مع السكون المحر او فوية التواصل خمس حركات مع السكون المحض او المد المشبع ست حركات مع السكون المحض ولا يدخل في الكلمة التي اخرها همزة مفتوحة لا يدخلها لا روم ولا اشمال اما بالنسبة لحمزة وهشام فلهم احوال مختلفة وقد تقدم ذكرها في باب وقف حمزة وهشام على الهمز وفي نحو كلمة مصر منصوبة الراء يعني مفتوحة الراء ففيها الإسكان المحض لكل قراء وقال الذي اشتراه من مصر إذا وقفنا عليها وقال الذي اشتراه من مصر سكون الراء قولا واحدا لقول الراء مفتوح لا روم فيها ولا إشمال أما الكلمة إذا وقفنا على كلمة مجرورة نحو من الأمر والفجر ففيها الإسكان المحض من الأمر أو والفجر وفيها الروم وإذا أتينا بالروم نرتك الراء لأن الشاطبي رحمه الله قال ورومهم كما وصلهم فنقف عليها بالروم مع الترقيق هكذا من الأمر أو والفاجر نعم. طبعا الروم يكون أخف من ذلك والفاجر بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ولو كانت الكلمة مرفوعة وليس قبلها حرف مد نحو نعبد وقال رجل ففي الإسكان المحظى هكذا إياك نعبد أو الروم إياك نعبد هذا الوجه الثاني أو الإشمام إياك نعبد الإسكان ثم الإشمام بعده وإذا كان ما قبلها حرف مد سيكون فيها ثلاثة أوجه فقط بالنسبة للمرفوعة والنسبة المجرورة فيها وجهان والنسبة للمفتوحة وجه واحد نعم انتهى باب الوقف على أواخر الكلم وننتقل إلى باب الوقف على مرسوم الخط قال الناظم رحمه الله تعالى وكوفي يوم والمازني ونافع ونافع وكوفي يوم والمازني ونافع عنوا في وقف الابتلاء كثير وابن كثير يرتضى وابن عامر واختلفوا فيه حر أن يفصل إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قصه قرضا ومعولة وفلات مع مرضات مع ذات بهجة ولا تبضا هيهات هذه رفلة وقف يا أبه كف أندما وكأين الوقوف, وكاين الوقوف بنون وهو, وهو بالياء الصلة ومال لدى الفرقان والكهف والنسى وسال على ما حج والخلف رتلة ويا ايها فوق الدخان وايها لدى النور والرحمن رافقنا حملا وفي على الاتباع ضم ابن ضم عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيالا وقف إيكأنه وإيكأن برسمه وباليائك فرفقا وبالكافح الليلا وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بليا سننتلى قول الناظم وكوفيهم والمازني ونافع أي أن الكوفيين الثلاثة عاصما وحمزة والكسائي و والمازني أبو عمر البصري ونافع عنو أي اهتموا باتباع الوقف على خط المصحف في وقف التلا يعني الوقف الاختباري يعني لا نقف على ما رسم على الكلمات حتى رسم المصحف الرسم العثماني إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى في حالة الاختبار إذا سئلنا كيف نقف على هذه الكلمة نقول نقف عليها كذا أو في حالة الاضطرار إذا ضاق النفس أو حصل أي عارض يضطر القارئ يجعله يقف مضطراً على هذه الكلمة فيقف عليها على حسب مورسنة في المصحف الحالة الثالثة في حالة التعليم إذا كان الإنسان يعلم غيره فيقف على هذه الكلمات ليبين لطلابه كيف يقفون على هذه الكلمة على حسب ما رسمت في المصحف بالنسم العثماني ويستحب الوقوف كذلك على مرسوم خط المصاحف لابن كثير وابن عامر لأن النظم قال ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما فيه حر أن يفصل فيكون كل القراء استمعه ارتضوا وتراضوا فيما بينهم على الوقف على حسب الكلمات القرآنية على حسب ما رسمت في المصحف العثماني بالرسم العثماني ومختلف فيه قراء السبعة من ذلك جدير بأن يفصل ويبين قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا إذا كتبت هاء التأنيث مرسومة في المصاحف تاء مفتوحة أي غير مربوطة فوقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمر والكسائي أصحاب رمز حق والراء يعني حق الابن كثير وأبي عمرو والراء رمز للكساء يقف هؤلاء القراء الثلاثة على التاء التي رسمت في المصاحب بتاء المفتوحة يقفون عليها بالها وغيرهم يقف عليها بالتاء وقد جاءت هاء التأنيف مرسومة بالتاء المفتوحة في ثلاث عشرة كلمة في واحد وأربعين موضعا على النحو التالي الأولى كلمة رحمة في سبعة مواضع أول موضع منها في سورة البقرة إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله نقف على كلمة رحمة بالنسبة لابن كثير وأبي عمر والكسائي أولئك يرجون رحمة بها كأنها مربوطة وغيرهم يقف أولئك يرجون رحمة بتاء مفتوحة كما رسمت في المصحف الكلمة الثانية كلمة نعمة وردت مرسومة بتاء المفتوحة في أحد عشر موضعا في القرآن أولها في سورة البقرة واذكروا لعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فنقف عليها واذكروا نعمة الله نعمة لغير لغير ابن كثير وأبي عمرو والكساء أما ابن كثير وأبو عمرو والكساء فأخفون واذكروا نعمه فأنها هاء مربوطة أو تاء مربوطة الكلمة الثالثة كلمة سنة وردت في خمسة مواضع مرسومة بتاء المفتوحة منها نذكر مثال واحد استكبار في الأرض ومقر السيء ولاحق يحيق المقر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين في سورة فاطر فهل ينظرون إلا سنة هكذا يقف بالهاء ابن كثير وأبو عمر والكسائي وغيرهم يقف فهل ينظرون, فهل ينظرون إلا سنة بالتأم مفتوح الكلمة الرابعة كلمة امرات بشرط أن تضاف إلى زوجها نحو إذ قالت امرأة عمرانة مثلا وقالت امرأة فرعون إلى غير ذلك امرأة نوح وامرأة لوط إلى غير ذلك فيقف عليها ووردتها كذا مرسومة في المصاحب بتاء مفتوحة في سبعة مواضع لا في سبعة مواعدة يقف عليها ابن كثير وابو عمرو والكسائي امرأة بها وغيرهم يقف امرأة بتاء أما إذا جاءت كلمة امرأة من غير إضافة إلى زوجها فإنها تأتي مرسومة بتاء مربوطة نحو وإن امرأة خافت من بعلها لها وإن امرأة خافت فهنا هذه كلمة امرأة جاءت مجرد من الاضافة فهنا مرسومة في المصحف امرأة بتاء مربوطة ويقف عليها كل القراء بالها هكذا وإن امرأة لا الكلمة الخامسة كلمة بقية بقية الله خير لكم في سورة هود. يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بقية ويقف الباقون بقية الكلمة الثالثة كلمة قرة قرة عين في سورة الخصص وقالت مرأة في العون قرة عين لي ولك يقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرة بهاء مربوطة وبهاي بتاء مربوطة والباقون يقفون قرة الكلمة السابعة كلمة فطرة في سورة الروم فطره الله التي فطر الناس عليها يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فطره ويقف غيرهم فطره الثامنة كلمة شجرة شجرة الزقوم في سورة الدخان إن شجرة إن شجرة الزقوم يقف عليها ابن كثير والكسائي وأبو عمرو إن شجره ويقف عليها غيرهم إن شجره الكلمة التاسعة كلمة لعنة لعنة الله في موضعين الأول في سورة أنا عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين والثاني في سورة النور والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فاقف على كلمة لعنت لعنة بالهاء ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ويقف غيرهم لعنت بالتاء الكلمة العاشرة فروح وريحان وجنة نعيم كلمة وجنة نعيم يقف عليها ابن كثير وأبو عمرو الكسائي وجنة بالهاء ويقف غيرهم وجنة بالتاء الكلمة الحالية عشرة كلمة ابنة عمران ومريم بنت عمران الآية الأخيرة من سورة التحريم. وضع ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها يقف ابن كثير وابو عمرو الكسائي ومريم ابنه ابنه وغيرهم يقف ابنته الكلمة الثانية عشرة معصيت ومعصيت الرسول مردت في موضعين في سورة المجادلة أو المجادلة يقف ابن كثير وابو عمرو الكسائي ومعصية ويقف غيرهم ومعصيت الكلمة الثالثة عشرة هي كلمة وقد كلمة, كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل في سورة الأعراف يقف عليها ابن كثير وابو عمرو الكسائي وتمت كلمة وكف غيرهم وتمت كلمة فكما بينت مذهب ابن كثير وأبي عمر والكساء في الوقف على هذه الكلمات ومذهب غيرهم في الوقف عليها بالتال وكذلك الكلمات التي اختلف فيها إفرادا وجمعا النحو وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة ربك هنا ورد فيها قراءتان كلمات ربك وكلمة ربك في سورة الألعام كلمة آيات للسائلين وكلمة غيابات الجب في سورة يوسف ورد كذلك آيات للسائلين فيها قراع للسائلين وفيها قراء آيات للسائلين وكلمة غيابة الجب فيها قراء غيابات الجب وفيها غيابة الجب فالكلمات التي فيها خلاف بين القراء من حيث الإفراد والجمع تكتب في المصاحف بتاء ومن قرأها بالإفراد من هؤلاء الائمه الثلاثة ابن كثير وابو عمر والكساء يقف عليها بالها ومن قرأها بالجمع يقف عليها بالتاء يعني باقي, باقي القراء الذين يقرؤون هذه الكلمات بالجمع يقفون عليها بالتاء والله تعالى اعلم وفي اللات مع مرضات مع ذات ولا ترضا هيهات هذه رفلة المرموز له بالراء هو الكسائي وقف على الكلمات التالية بالها وكما قلنا في بداية الباب هذا الوقف يكون في حالة الاختبار على حسب رسمنا في المصحف على في حالة الاختبار أو الاضطرار أو التعليم أفرأيتم اللات سنة النجم يقف الكسائي أفرأيتم الله بها يقف عليها بالها كلمة مرضات حيث ما جاءت في القرآن يقف عليها الكسائي مرضه لأن يميل كلمة مرضات كلمه ذات ذات بهجا يقف عليها الكساء باه كلمه ولاة ولا تحين مناص في سوره صاد يقف عليها ولا قال هيهات هذه رفلا اي وقف البز والكساء بالهاء على لفظ هيها وما كلمتان مترادفتان في سوره المؤمنون فإذا وقفنا على الأولى نقف عليها بالهاء إذا وصلنا لابد أن نصلها بالتاء هيهات هيهات لما توعدون إذا وقفنا على أي منهما نقف عليها بالهاء بالنسبة للبزي والكساء أما غيرهما فيقف عليها بالتاء هيهات هيهات قال بعد ذلك وقف يا أبا كف أندنا قرأ ابن عامر المرموز له بالكاف وابن كثير المرموز له بالدال وقف على كلمة يا ابت حيثما جاء في القرآن حيثما جاء في القرآن بالهاء يا ابت افعل ما تؤمر يا ابى يا ابت اني قد جاءني من العلم يا ابى يا ابت استاجره يا ابى هكذا يقف ابن عامر وابن كثير غيره يقف بالتاء يا ابت نعم وكاين الوقوف, الوقوف بنون وهو بالياء حصله أوقف كل القراء إلا أبي عمرو على نظك أي حيثما جاء وك أي حيث أي حيثما جاء في القرآن وقف القراء غير أبي عمرو بالنون وك أي لا نعم وقف أبو عمرو على الياء وك بلا نون إذ هي عنده يعني النون موجودة في نظك أي عنده نون تنوين ومعلوم أن نون التنوين لا يوقف عليها ولكن يوقف في بالسكون على ما قبلها وك هكذا يقف أبو عمرو. أما غير فاقف وكأين بالنور قال بعد ذلك وما لهذا الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلى اي وقف ابو عمرو بلا خلاف والكساء بخلاف على لفظ ما من لفظ ما لهذا الرسول بسوره الفرقان ما لهذا الكتاب بسوره الكهف فما لهؤلاء القوم بسوره النساء فما للذين كفروا سوره المعارج يقف أبو عمرو بلا خلاف على ما ما ولكن لا يصح البدء باللام بعدها لابد أن نرجع نقول مال هذا الرسول أو فما ولا يصح نقول لهؤلاء القوم لابد أن نرجع فما لهؤلاء القوم والكثيء ورد عنه خلاف أنه يقف مرة على ما أو يقف على اللام ووقف باقي القراء على اللام في المواضع أربعة فما ال... والصواب كما والصواب كما في كتاب النشر ابن الجزري الجاء من الجذري أنه يجوز الوقف لكل القراء على ما وعلى اللام في المواضع الأربعة لأنها مرسومة هكذا في المصحف فنقف ما أو مال فما أو فمال ولكن لا يجوز الابتداء بما بعدها بل لابد من وصلها بما قبلها لابد أن نرجع مرة ثانية ونصل الكلام بما قبله ليتم المعنى قال ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا وقف الكسائي وأبو عمر عمرو بالالف على رضي يا أيها في السورة لفوق الدخان وهي الزخرف وقالوا يا أيها الساحل لنا ربك يقف أبو عمرو والكسائي يا أيها وفي سورة المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها ويقف غيرهم بسكون الهاء وتوبوا إلى الله جميعا أيه وقالوا يا أيه سنفرغ لكم أيه لماذا؟ لأن الهاء رسمت في المصحف في هذه المواضع الثلاثه هاء, هاء مربوطة عليها فتحة وليس بعدها ألف وما عداها فمرسوم هاء وبعدها ألف مثل يا أيها الناس عبودوا ربكم نقف عليها لكل القراء يا أيها تبي نقف عليها يا أيها يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله نقف يا أيها إلا هذه الموابع الثلاثة المذكورة فالهاء فيها مفتو... مرسوم عليها فتحة وهي مربوطة وليس بعدها ألف ويقف عليها بالألف أبو عمر والكسائي فقط ويقف الباقون بسكون الهاء وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخينا أي قرأ ابن عامر بضم الهاء حال الوصل اتباعا لضمه الهاء قبلها في المواضع الثلاثه المذكوره فيقرا ابن عامر وقالوا يا أيه الساحر وفي الموضع الثاني وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون والموضع الثالث سنفرغ لكم أيه الثقلان والباقون يقرأون بالفتح نعم وهذا بالنسبة لقراءة بن عامر حالة الوصل فقط أما إذا وقف فوقف فيقف بسكون الهاء كغيره غير الكساء وابي عمر. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين